قوله يا ابراهيم فلا يمسح الحصى هل هذا خاص بالحصى ام يشمل غيره من التراب والرمل نعم احسنتا ليس خاصا النهي بالحصى يمسح الحصى بل هو عام يشمل ايضا الرمل وكذلك ايضا التراب ولماذا خصص لماذا ذكر الحصى دون غيره من باب التغليب لانه الغالب على فرش مساجدهم فإن لا فرق بينه وبين التراب والرمل هذا قول جمهور ويؤيد هذا العموم وعدم الخصوص حديث معيقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالرجل يسوي التراب ما في حصى يسوي التراب حتى يسجد فقال ان كنت فاعلا فواحده فواحده فواحدة جائز الرفع على الابتداء فواحده تكفيه والنصب على المفعول يمسح واحدة أو الصفة للمفعول مفعول المطلق يمسح مسحة واحدة هل هذا النهي يشمل مسح الجبهة والأنف أثناء الصلاة أم أنه يجوز أن يمسح الشخص جبهته وأنفه أثناء الصلاة نعم يشمل كذلك أيضا مسح الجبهة والأنف أثناء الصلاة فإن السلف كله ذلك والحديث يدل عليه فلا يمسح الحصى سواء كان من المكان يسويه أو كذلك علق في جبهته لا يمسح. سواء كان حصر أو كذلك التراب الذي هو مظلة أن يعلق فلا يمسحه كما في حديث معيقيم في الرجل يمسح التراب يسوي التراب وهكذا إذن أزاله كل ذلك شغله الصلاة وأن يسعى صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة لشغلة وقد علق بجمينه الطين فإنه رأى نفسه يسجد في ماء وطين حصل ذلك ولا يعلم أنه كان كلما رفع من سجوده مسح الطين بل يترك الطين على ما هو عليه ولا يعلم أنه كان يمسح ذلك الطين الذي يعلق بجبينه فهذا ما يدل على الكراهة مع حديث إن في الصلاة لشغلة طيب فإذا أراد أن يمسح الحصى يمسح متى أراد يمسح يمسح قبل الصلاة يسوي الحصى قبل الصلاة أما بعد التلبس فلا يؤذن له إلا بواحدة وقد كان عثمان وابن عمر يمسحان الحصى قبل الصلاة بسم الله قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفات في الصلاة فقال هو اختناس يختلسه الشيطان من صلاه العبد رواه البخاري والترمذي عن انس وصححه اياك والالتفات في الصلاه فانه هلكه فان كان لا بد ففي التطوع حديث عائشه وحديث انس استخرجهما اما حديث عائشه فرواه البخاري في كتاب الاذان باب الالتفات في الصلاه برقم, برقم سبعمائة وواحد وخمسين حديث عائشة رواه البخاري وكتاب الأذان باب الالتفات والصلاة برقم سبعمائة وواحد وخمسين من طريق اشعث بن سنيم عن أبيه أبي الشعثاء المحاربين عن مسروق عن عائشة وهو من أفراد البخاري أي لم يخرجه مسلم هذه طريقه عند البخاري الشعث بن سليم من طريق بن سليم عن أبيه أبي الشعتاء محاربي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وهو من أفراد البخاري كما سمعت لم يخرج يخرجه مسلم وأما حديث أنس فراه الترمذي في باب ما ذكر في الانتفاع في الصلاة برقم خمس وتسعة وثمانين في باب ما ذكر في في الصلاة برقم خمس وتسعة وثمانين قال حدثنا ابو حاتم مسلم بن حاتم البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابيه قال حدثنا ابو حاتم مسلم بن حاتم البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابيه عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب قال قال انس ابن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك والالتفات في الصلاه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك والالتفات في الصلاه فان الالتفات في الصلاه هلك فاذا كان لا بد ففي التطوع على الفريضه كان لا بد ففي التطوع والحديث بهذا السند ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف وفيه انقطاع بين سعيد بن مسيب وانس قال الترمذي كما في تحفظ التحصين لا نعرف له عن أنس حديثا لا نعرف له عن أنس حديثا ففيه علتان علي بن زيد بن جدعان ضعيف وأيضا علل الأخرى من قطاع بين سعيد بن المسيب وأنس بن مالك فإن تلمذية نصه أنه لم يسمع منه شيئا لا نعرف له عن أنس حديثا كما في تحفه التحصين فعلى هذا الحديث لم يثبت على التطوع على الفريضه التي تبت فيها الشخص الا لما سيأتي قوله هو اختلاس الاختلاس هو اخذ الشيء بسرعه حديث عائشه هو اختلاس يختلسه الشيطان الاختلاس هو اخذ الشيء بسرعه فن. يقال اختلس الشيء إذا استلبه يقال اختلس الشيء اذا استلبه والمختلس هو الذي يخطب الشيء. والمختلس هو الذي يخطف الشيء من غيره غلبة ويهرب والمختلس هو الذي يخطف الشيء من غيره غلبة ويهرب قال الطيب سماه اختناسا قال الطيب سماه اختناسا أي هذا الانتفاض لأن المصلية يقبل على ربه تعالى ويترصد الشيطان فوات ذلك عليه أي فوات الإقبال سماه اختناسا لأن المصلية يقبل على ربه تعالى أي في صلاته ويترصد الشيطان فوال ذلك عليه فإذا التفت استلبه ذلك فإذا التفت استلبه ذلك أي استلب عليه الإقبال فهذا اختلاس اختطف عليك هذا الإقبال فإذا التفت حصل هذا الاختطاف وأما حكم الالتفات فذهب جمهور العلماء أما حكم الالتفات في الصلاة فذهب جمهور العلماء إلى أن الالتفات لغير حاجة مكروه والسدل بأحاديث الباب أما حكم الالتفات في الصلاة فذهب جمهور العلماء إلى أن الالتفات لغير حاجة مكروه واستدل بأحاديث الباب وهذا في الالتفات بالرأس يمينا وشمالا وهذا اي الكراهه في الالتفات بالراس يمينا وشمالا وأما اذا بلغ الالتفات اما اذا بلغ به الالتفات الى الانصراف عن القبلة فهذا محرم ومبطل الصلاة فهذا محرم ومبطل للصلاة اما اذا بلغ به الالتفات الى الانصراف عن القبلة فهذا محرم ومبطل للصلاه فالمكروه الالتفات بالراس وان انزال الجسد الى ان لكن يلتفت يمين وشمال براسه فهذا خطا وهذا مكروه اما اذا أدار نفسه والتفت جدا حتى زال عن القبلة فهذا الالتفات محرم والالتفات مبطل للصلاة وذهب ابن حزم الى تحريم الالتفات بالراس يمينا وشمالا لغير حاجة وأنه مبطل للصلاة وذهب ابن حزم إلى تحريم الالتفات بالرأس يمينا وشمالا لغير حاجة وأنه مبطل للصلاة والقول الأول أقرب والحكم في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله الحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله وعدم التصميم على مخالفه وساوس الشيطان بعض الناس في صلاة تجد يمين وشمال التفت كل مرة أحد دخل أو شيء التفت أو تار يلتفت للساعة تار يلتفت للذي بجانبه منه هذا يريد يعرفه منه هذا الصف بجانبه يريد يتعرف عليه خلنا بعد الصلاة تعرف عليه اترك الان او تجد ربما يلتفت قليلا هكذا يريد ينظر فهذا لا يمكن ان نقول صلاه باطله لا يمكن ان نقول ما دام لا زال مستقيما الى القبلة ولا زال ايضا صامدا الى القبلة فلا نقول صلاته باطله كما يقول ابن حزم صلاته صحيحه مع الكراهه مع كراههه هذا الفعل منه ففيها نقص لنقص الخشوع فهذا ان شاء الله هو الصواب أن الالتفات بالرأس يميناً وشمالاً مكروه وأما الالتفات إذا بلغ بالشخص إلى الخروج عن القبلة وإلى الانصراف عن القبلة فهذا الالتفات المحرم مبطل للصلاة. مسألة لا بأس بالالتفات للحاجة من غير كراهة. مسألة لا بأس بالالتفات للحاجة من غير كراهه لحديث سهل بن الحمضلية قال ثوبا أو ثوبا بالصلاة لحديث سهل بن الحمضلية قال ثوبا بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب وينظر العدو ففيه التفات من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص الثقفي، ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص الثقفي، لما اشتكى إليه ما يجده من وساوس الشيطان لما اشتكى إليه ما يجده من وساوس الشيطان فأمره أن يدفل عن يساره ثلاث مرات ويتعود من الشيطان وهذا في انتفات يلتفت عن يساره ويتعود من الشيطان ويتفل لو تتفل في صاحبك اللي بجانبك نفت مجرد شيء من الريق يخرج فأمره ان يتفل عن يساره ثلاث مرات ويتعود من الشيطان فهذا في انتفات مشروع ما فيه مانع ان يلتفت قليلا ويتفل عن يساره فهذا التفات للحاجه ففعل عثمان ذلك ثم لم يجد شيء بعد ذلك لم يجد شيء وهكذا حديث جابر اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرانا قياما فأشار إلينا فقعدنا هكذا حديث جابر اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس يعني يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله هو الامام أبو بكر مبلغ وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرانا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا رآه مسلم وهذا الحكم منسوخ على اصح الاقوال فإذا صلى الإمام جالسا نصلي خلف قياما نحن لكن هذا كان قبل ثم بعد ذلك نسخ هذا هو الصحيح الذي قرره الكوميدي شيخ البخاري واختاره البخاري ان الامام اذا صلى قاعدا لا نصلي قعودا نصلي قياما خلفه لكن كان في أول الامر اذا صلى قاعدا كان يصلي خلفه يصلون قعودا نهاهم انهم يقوموا فصلينا بصلاته اي قعدنا وصلينا صلينا و صلينا قعودا لكن هذا الحكم على اصح الاقوال من سوء رواه مسلم وهكذا حديث سهل بن سعد ومعروف الحديث عندكم في شان ابي بكر الصديق قال فجاء رسول الله والناس في الصلاه فتخلص حتى وقف في الصف فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاه فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما اكثر الناس التصفيق التفت فلما اكثر الناس التصفيق على ابي بكر التفت فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الحديث قد تقدم معكم الشاهد ان ابا بكر التفت واقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يلتفت في صلاته لكن اكثر الناس يصفرون لما راوا النبي عليه الصلاه والسلام داخلا اكثر من التصفير فاضطر الصديق الى الالتفات للحاجه وانما كان يلتفت في صلاته فهذه أدلة كلها تدل على جواز الالتفات للحاجه من غير كراهه وهكذا الام اذا كانت تراعي الطفل مثلا الطفل امامها وتخشى عليه فلها ان تلتفت لها ان تلتفت اذا راك يذهب هنا يذهب هنا تلاحظ بعينها والاحتاج الى الراس انه يميل قليلا ما فيه مانع هذا التفات للحاجه احيانا الام تصلي وتترك الابن بجانبها هنا يلعب وتخاف عليه يذهب يمينا وشمالا تراقبه تراقبه في صلاتها بشيء من الالتفات المشروع الذي لا يحيلها عن القبلة ولا يصرفها عن القبلة فقد التفت رسول الله في الشعب وينظر يمينا وشمالا في ذلك الشعب يترقب أولئك الأعداء وينظر وهكذا ايضا الأدلة الأخرى التي فيها دلالة ظاهرة على جواز الالتفات للحاجة من غير كراها وهذا يحتاج لي الإنسان ربما يحتاج لأن يلتفت فالحاصل يا أخوان أن الالتفاث بالرأس يمينا وشمالاً لغير حاجة مكروه وتزول الكراه حين الحاجة تزول الكراه حين احتاج إليه تزول بذلك طيب بقي أقسام الالتفات إن شاء الله نأخرها هنا قد أقسام الالتفات وهي أربعة تؤخر إن شاء الله إلى وقت آخر إلى هنا سبحان الله الحمد لا إله إلا الله استغفرك واتوب إلي